التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النور يأتوها علينا القارئ الشيخ أبو لهني شعيشة. أَوْدَعِي مَشِيبَةً وَجِيْدٍ، شِدَّةً رَحْمَانٍ رَحْمَىً. Oh! nen saalain And love. the Oh, <laughs> oh, me. Mm -hmm. What well, can do Then will ye man stay. شيخ ابو العنين شعيش عما تيسر من سورة النور